بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين المطلب الثالث قد يقال إن هناك بعض الروايات التي تدل على الوقت الاختصاصي أي اختصاصي أول الظهر أول الزوال بصلاة الظهر بحيث لا يصح فيه غيرها لم يتعرض لها الأعلام في بحثهم حول الوقت الاختصاصي ومن هذه الروايات معتبرة معمر بن عمر عديث ثلاثة باب تسعة وأربعين من أبواب الحيض سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولى قال لا إنما تصل الصلاة التي تطهر عندها والأخرى موثقة الفضل بن يونس نفس الباب حديث اثنين قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام قلت المرأة ترى الطهرا قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال إذا رأت الطهرة بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر مع أن الوقت واسع فلا تصلي إلا العصر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر فإنها أظهر من الأولى في دلالتها على الوقت المختص وأن وقت الظهر بمقدا وأن وقت الزوال بمقدار أربعة أقدام لا يشمل العاصر ولأجل ذلك لو طهرت بعد مضي هذا الوقت فلا يجب عليها إلا العاصر ولا يجب عليها قضاء الظهر فهذه من الروايات الواضحه الدلاله على ما نسب الى المشهور من قولهم بالوقت المختص ولكن يلاحظ على الاستدلال اولا بان رائحه التقيه واضحه من لسان هذه الروايه وامثالها حيث ان مسلك العامه هو خروج وقت الظهر بهذا الزمان ودخول وقت العاصر لأجل ذلك فهي في نفسها ليست موضوعا لاصاله الجهات بعد احتفافها بمركوزية ذهاب العامه إلى هذا التحديد إذن فهي في نفسها غير ناهضة للاستدلال وعلى فرض التجاوز عن ذلك نجي إلى ثانيا وثانيا على فرض التجاوز عن ذلك وكونها مجرا لاصاله الجهة في حد ذاتها فان المشهور قد اعرض عنها حيث لم يعمل احد بهذا التحديد بمعنى انها لو طهرت وما زال الوقت باقيا فانه ليس عليها الا العصر لم يقل بذلك احد وان قالوا بالوقت الاختصاصي فإن معنى قولهم بالوقت الاختصاصي عدم صحه العصر في اول الزوال لا عدم الامر بالظهر بعد هذا الوقت ففرق بين الامرين فانما نسب الى المشهور عدم صحه العصر لو اتى بها اول الزوال لا أن الظهر ليس مأمورا بها بعد مرور هذا الوقت بل هي مأمور بها إذن فالمتسالم عليه بين الإمامية هو أن الأمر بالظهر باق حتى يبقى من مغيب الشمس مقداره أربع ركعات فإذن مفاد هذه الرواية مما أعرض عن وبالتالي يحمل على أنه آخر الوقت يحمل يقول زوال الشمس أربعة أقدام شفيك سيدنا قول بعد زوال الشمس بأربعة أقدام يصير آخر الوقت هذا نعم السائل من بلاد هذا يعني, يعني غروب يعني هذا السائل جاي من السويد يسال الامام الامام قال له اذا <تصفيق> سيدنا اخر الفقه بعد يصير الشكي نعم نعم إذا مر هذا الوقت اللي هو ذراعان تهى وقت الظهر بل هذا تصير الآن الظهر قضاء وليست أداء نعم فلأجل إعراض المشهور بل المتسالم عليه عن العمل بهذه الروايه تسقط عن الحجية في حد ذاتها بل بحسب تعبير سيدنا قدس سره في غير موريد هنا ما عبر أن في غير مورد أنها مخالفة للسنة القطعية وثالثا على فرض التجاوز عن ذلك فهي معارضة بروايات أخرى منها ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن سنان نفس الباب حديث عشرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلي الظهر والعاصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصلي المغرب والعشاء والشاهد في الفقرة ال أولى زين. هذا هو المطلب الثالث الذي أردنا التعرض له المطلب الرابع هذه ناظرة لأول الوقت يقول إذا مضت أربعة أقدام من أول الوقت ليس عليها لحظه ليس عليها الا العصر تلك تقول انطهرت قبل الغروب والقدر المتيقن من كلمه قبل الغروب لدى العرف ما اذا مضت اربعه اقدام قطعا والا والا اذا لم تمضي اربعه اقدام لا يطلق العرف عنوان شنو قبل الغروب بل يقول بعد الزوال ففرق بين التعبير بقبل بي الغروب والتعبير ببعد الزوال لا يقال قبل الغروب المقصود بعد دقيقة من الزوال لا يقال كما لا يقال مثلا عمر الشيخ إبراهيم قبل المئة والحال بأن بأن الشيخ إبراهيم لم يبلغ العشرين مثلا لا أقول يعني لا <تصفيق> فإذا بالنتيجة الجمع بينهما بحمل ال... ب... من باب حمل المطلق على المقيد ليس شنو؟ ليس عرفيا مطلب الرابع ذهب أو نسب عفوا نسب إلى المشهور القول بالوقت المختص في آخر في آخر الوقت بمعنى أن مقدار أربع ركعات قبل غروب الشمس خاص بالعاصر بحيث لا تصح فيه الظهر وهذا المسلك واضح ولكن مسلك المخالف كمسلك سيدنا قدس الروه وغيره من الأعلام بأن آخر الوقت لا يؤمر المكلف الا بالعصر كيف تخريجه مسلك المشهور واضح تخريجه كلام في مسلك الاخر وبعباره اخرى هل ان فعليه الامر بالعصر في مقدار أربع ركعات من الوقت دون الامر بالظهر هل هو مقتضى القاعده ام لولا الروايه لما لما قلنا به ظاهر كلامي سيدنا قدس سره انه على طوق القاعده ولا نحتاج فيه الى روايه فان اختصاص مقدار أربع ركعات بالعصر من اخر الوقت هذا على طبق القاعده من دون حاجه الى روايه تدل على ذلك وقد افاد في صفحه قد أفاد في صفحة مئتين وثلاثة عشر من هذا الجزء وفي مئتين وأحد عشر من هذا الجزء بيان مطلبه أو مدعاه من ال... من اختصاص مقدار أربع ركعات من آخر الوقت بشنو بالعاصف فقال. لو ان المراه طهرت من حيضها ولم يبق من الوقت الا مقدار اربع ركعات فامرها بالعصر فقط هو مقتضى القاعده من احتاج الى روايه والشاهد على ذلك أنها إذا طهرت وقد بقي مقدار أربع ركعات إما غير مأمورة بالصلاة اصلا أو مأمورة فإن كانت مأمورة فإما أن تكون مأمورة بالظهرين معان أو لا فإن لم تكن مأمورة بالظهرين معان فإما أن تكون مأمورة بالجامع أي بإحداهما والخيار بيدها أو تكون مأمورة بالمعين فإذا كانت مأمورة بالمعين فإما أن تكون مأمورة بالظهر فقط أو مأمورة بالعصر فقط وجميع المحتملات ما عدا الاخير باطل فالاخير شنو متعين اما انها ليست ماموره بصلاه اصلا مع قدرتها على الصلاه عن طهارتين، فهذا الغاء للأدلة وهي الأمر بالصلاة عن طهارة لفعليتها بالقدرة على امتثالها وإما أن نقول أنها مأمورة بالصلاتين معان فهو تكليف بما لا يطاق لعدم ساعة الوقت للفريضتين معان وإما أنها مأمورة بالجامع أي خوطبت باحدى الفريضتين ولها الخيار أن تكون تلك الفريضة الظهر أو تكون تلك الفريضة العاص وقال هذا خرق للتسالم القطعي في أن المرأة ليست مخيرا واما ان تكون ماموره بالظهر فقط وهذا خلف شرطيه الترتيب فتعين ان تكون ماموره شنو؟ بالعصر فقط فكونها ماموره بالفعل بالعصر فقط هو شنو هو مقتضى القاعده اصلا واستقصاء المحتملات في المقام بلا حاجه الى روايه خاصه نعم الروايات التي ذكرت ان مرأة إذا بقي المرء يعني مو المرأة المرء يعني الانسان أن المكلف أن المكلف إذا بقي له مقدار أربع ركعات فليبدأ بالعاصر هذه الروايات شنو مساندة لهذا ال... لما هو شنو مقتضى القاعدة كمعتبرة الحلبي التي قرأناها فيما سباق حيث قال وإن هو خاف ان شنو العبارة شيخ حسان وإن هو خاف ان تفوته فل يبدأ بالعاص ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتته جميعا هذه مجرد شنو مساند وإلا هذا طبق القاعدة قال قال ثم إنك عرفت يعني إذا عرفت طبعا ثم إنك عرفت هذا صفحة 111 صحة القول بوقت الاختصاص بالمعنى الآخر أعني لزوم صرف الوقت في صلاة العصر. في من لم يأتي بهما حتى بقي مقدار أربع ركعات وذلك لا لقصور في الوقت لوقوع الظهر فيه كيفا وما بين الحدين وقت للصلاتين وكل جزء منه صالح. لوقوع اي منهما بمقتضى قوله في جمله من الاخبار اذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان ولذلك لو قدم العصر نسيانا ثم التفت الى الظهر وقد بقي مقدار اربع ركعات فانه يتعين عليه الظهر وهذا دليل على ان الوقت صالح لإيقاع الظهر إذن ليش يقول بل لأجلي أن ذلك هو مقتضى الترتيب المستفاد من قوله إلا أن هذه قبل هذه وبعبارة أخرى شاهد في العبارة الأخرى لا يعقل بقاء الأمر بالصلاتين معان؟ لعدم ساعة الوقت وحينئذ شيخ ابراهيم فإما أن يكون مأمورا بالعصر فقط أو بالظهر فقط أو بهما على البدل يعني الجامع وعلى سبيل التخيير بعد وضوح عدم سقوط الصلاة رأسا فما يعقل أن الصلاة سقطت عنها رأسا لكن الأخيرين يعني أن تؤمر بالظهر فقط أو على سبيل التخير ساقطان قطعا إذ مضافا إلى تسالم الأصحاب لا يمكن الالتزام به في نفسه فإن كل جزء من الوقت وإن كان صالحا في حد ذاته لكل واحدة من الصلاتين إلا أنهما. شاهد هنا هذا معنى اللي تقول شون ترتيب؟ إلا أنهما لما كان منبسطتين على مجموع الوقت. على صفة الترتيب، فاختصاص الأربع الأخيرة بالعصر لازم الانبساط والتقسيط ومن مقتضياته بطبيعة الحال فلا جرم ينتهي بذلك وقت الظهر ويتعين وقت العاص ويتعين صرف الوقت في العصر وتسنده النصوص. الوارد في الحائض يعني هذا المعنى هو مقتضى القاعده لكن جنوه تسنده النصوص توضيح ذلك ان عندنا ثمان ركعات اربع بعنوان الظهر اربع بعنوان العصر فاذا قسمنا الوقت من اول دقيقه زوال الى اول دقيقه غروب وافترضنا أن هذا الوقت أربع ساعات فقسمنا أربع ساعات على ثمان ركعات لكن على ثمان ركعات بنحو الترتيب أي بأن يكون المقصود بالأربع الأولى ظهرا والمقصود بالأربع الثانية عصرا فبمجرد أن نقسم هذه الثمان ركعات على هذه الأربع الساعات فلا محاله سوف تقع الأربع المقصود بها ظهرا في أوله وسوف تقع الأربع المقصود بها عصرا في آخره فلازم ذلك اين لازم شنو لازم ان المامور به ثمان ركعات على نحو الترتيب لازم ذلك بمقتضى بسطها على هذا الوقت من الزوال الى الغروب ان مقدار اربع ركعات من اخر الوقت شنو خاص بالعاصر بمعنى أنك مأمور بصرفها في العاصر وإلا لو أمرت بصرفها في الظهر لكان ذلك خلاف انبساط الصلاتين على مجموع الوقت بنحو الترتيب وهذا معنى ان الامر بالظهر فقط مناف للترتيب يعني يرجع الى هذه النكته شفت شلون السيد الخوي يتكلم راح قسمها أشبار وارباع وقال هذا الشكل الشكل نتيجه يختص مقدار اوله بالمقصود بها ظهرا يختص مقدار اخره بالمقصود بها هذا اصلا على طبق القاعده ما يريد لها ما يريد بها منا ومننا شنو الكلام على على على المشترك نعم الوقت المشترك بعد ثمان ركعات وقت مشترك شون بعد ماكو ثمان ركعات وقت مشترك لا تصوف ظهر من الصبح من الصوف فما بينهما ثمان ثمان ثمان ثمان كله وقت مشترك هذا هو بعد هذا الترتيب المشهور بناء على ان المراد للترتيب الا هذه قبل عاده اذا كان المراد الوهم لا لا اذا كان المراد الترتيب هو الان يتكلم عن مسلكه مو مسلك المشهور <تصفيق> الان يتكلم عن مسلكه يعني ان الترتيب بمعنى ان المقصود بالاولى بالاربع الاولى ظهر والمقصود بالثانيه عارف. عارف. لان هذه قبل هذه الا ان هذه قبل هذه لمسلك المشهور شيخنا فارغنا الان عن المناقشه شيخنا من يرجع لاول نقطه الان فارغنا ان مسلك المشهور في تفسيره لهذه الروايه شنو باطل الان إحنا جايين نفسر ما هو المسلك المقابل ماذا يقصد بالاختصاص المشهور شنو يقصد بالاختصاص واضح المسلك المقابل وهو مسلك السيد الحكيم والسيدنا والسيد الإمام وغيرهم شنو يقصدوا بالاختصاص في آخر الوقت عندما جايين يمبين مقصدهم بعد ما نرجع لأصل المناقشة في الروايات ما رسى عزيز أقول إذا كان <تصفيق> مراد أن تأتي بهذه قفلها في الروايات فيتم هذا الكلام الآن الاختصاص في الوقت ما علي لأنه ثمان ركعات طول الوقت من الظهر إلى الغروب هذا بعد. ويلاحظ على ما أفيد أنه مفروض الكلام في من لم يصلي لا ظهرا ولا عصرا وقد بقي شنو مقدار أربع ركعات إما لأنها طهرت فعلا أو بلغ أو بلغ الانسان مثلا في هذا الوقت او كان خارجا عن التكليف بجنون او اغماء فارتفع المانع هذا الوقت وقد بقي او وقد بقي مقدار اربع ركعات فنحن الان نتكلم عن مثل هذا الفرد. ففي مثل هذا الفارض لا وجه لأن يقال إن مقتضى بساط ثمان ركعات بشرط الترتيب على مجموع الوقت اختصاص آخره بشنو بالعاصر والوجه في ذلك أن هذا الانبساط بشرط الترتيب إنما يفضي إلى اختصاص الأربع الأخيرة بالعصر إذا سبقتها الظهر والمفروض أن هذا لم يأتي بشيء فانبساط ثمان ركعات بشرط الترتيب إنما يفضي ويستلزم اختصاص الأربع الأخيرة بالعصر لو كانت مسبوقة بظهر حتى يتحفظ على شنو شرطية الترتيب وأما لو لم تكن الأربع الأخيرة مسبوقة بالعاصر فانبساط الثمان بشرط الترتيب على مجموع الوقت لا يفضي إلى تعين الأخيرة شنو عصران لأنها غير واجدة شنو بشرط الترتيب وببيان آخر إن وببيان آخر إن الأمر بثمان ركعات بشرط الترتيب إنما يكون فعليا في حق من كان قادرا على ذلك ومن بلغا او طهرت او ارتفع المانع من التكليف ولم يبق من الوقت الا مقدار اربع ركعات فهو خارج عن المخاطب بثمان ركعات على نحو الترتيب وبما انه خارج لعدم قدرته على ذلك إذن فياتي فيه الكلام هل ان هذا المكلف الذي لا يقدر على ثمان ركعات على نحو الترتيب مخاطب قلو ياي مخاطب بالجامع لانه لا يمكن ان يخاطب بهما معا ولا يمكن ان يسقط عنه الخطاب فهذان فرضان ساقطان قطعا لا نحتاج الى التكلم فيهما فنقول ان هذا المكلف الذي لم يخاطب إلا في هذا الوقت وقد بقي مقدار أربع ركعات إما أن يخاطب بالجامع أو يخاطب بالظهر فقط أو يخاطب بالعصر فقط وحيث إن تعين الظهر أو العصر عليه ترجيح بلا مرجح فلا محال مخاطب بالجامع فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة وأغمضنا النظر عن شنو عن النصوص لو كنا نحن ومقتضى القاعده لقلنا بانه مخاطب بالجامع لانه لا محاله خطابه بالظهر دون العصر ترجيح بلا مرجح خطابه بالعصر دون الظهر ترجيح بلا مرجح فيخاطب بالجامع بينهما ويكون مخيرا بالتطبيق في التطبيق فلا محاله لولا النص الدال ك معتبرة الحلبي التي سبقت أو الروايات الواردة في الحائض لولا النص الوارد بأن من بقي لديه مقدار أربع ركعات تعين عليه شنو صرف ذلك في العصر لما كان ذلك على طبق القاعدة ولذلك ذكر السيد الإمام قدس سره في تصوير وقت الاختصاص احتمالين وان كان لا دليل عليهما لكن الغرض ان عالم الثبوت يحتمل غير ما ذكره سيد الخوئي فقال يمكن القول ان نفس الامر بالعصر مانع من صحه الظهر فمقدار أربع ركعات من آخر الوقت وقت لهما في حد ذاته ولكن فعلية الأمر بالعصر منع من من من صحة الظهر فكأن الظهر اشترطت صحتها بأن لا يكون هناك شنو أمر فعلي بالعاصر هذا محتمل ثبوتا ما نقول أنه متعين محتمل إصبار <تصفيق> عادي شو في المغزى وين وين يجي في الإمام متروح منه أو منه؟ شو هتخلن كمل كلام بعدين شوف فيدلو وفيد هذا علم مو إحتجين أو أن المحتمل ثبوتان أو أن المحتمل ثبوتان أن كما أن العصر في الوقت المشترك مشروط بسبق الظهر. فيحتمل في آخر الوقت تصير الأمر بالعكس لا تصح الأربع الركعات ظهرا حتى تكون مسبوقا بعصر فلو صلى عصرا نسيانا أو كان معذورا في ترك العصر كما إذا لم يعلم بها حتى اتى الظهر حينئذ تصح منه الظهر وإلا فلا تصح شاهدنا من عرض كلمات مو انها هي صحيحه احسنتم نريد ان نقول في مقابل من ادعى ان مقتضى الامر بثمان ركعات يعني دعوه السيد الخوئي مقتضى الامر بثمان ركعات على نحو الترتيب اختصاص مقدار اربع ركعات من الاخير بشنو بصلاة العصر نريد في مقابل هذا الكلام نقول لا هناك محتملات ثبوتية أخرى مع غمض النظر عن الدليل في مقام الإثبات فمجرد قول الشارع عرفت المغزى شلون فمجرد قول الشارع بأن مقدار أربع ركعات من آخر الوقت يجب صرف العصر فيها يحتمل أكثر من معنى فتعين أن يكون ذلك هو مقتضى شرطية الترتيب وأن هذا هو مقتضى القاعدة غاية ما في الباب أن الروايات امضته واسندته ليس جنو ليس <تصفيق> تامان والحمد لله رب العالمين <تصفيق> واش النكته يعني في الاحتمال الاول